تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الثاني من السيرة النبوية حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن الإرخاصات والأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قصة ولادته ثم نشأته وحياته صلى الله عليه وسلم قبل البعدة ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة وصيغ بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باخترال الموت نظر في أولاده كان عنده عدد من الأولاد من أولاد عبد المناف ومن أولاد عبد الدار وغيرهم شاف أن أولاد كلهم لهم شرف ولهم مكانة والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم إلا عبد الدار ليس له شيء. الناس ما. مع انه اكبر اولاده لكن سبحان الله احيانا يكون الولد كبير فهكذا شخصية ضعيفة. فليس له مكانه. والمكانة كلها في الاخرين. فخاف ان يموت وهذا ابن ما يقول له اي شرف. فلما فربت وفاة اعلن ان كل شيء لعبد الدار. وحرم اولاد الاخرين كلهم من اي شيء. المال والرفادة والحجابة والندوة كل شيء لعبد الدار حتى يعطيه شرف هؤلاء الثانين شرفهم منهم وفيهم هذا أعطوه الشرف هكذا فطبعا الآخرين أطاعوا لما مات عبد الدار تنازعوا عبد المناف والآخرين نازعوا أولاد عبد الدار قالوا يعني أن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها وقد شرف بها خلصوا الآن فترجع لنا فكاد يحدث القتال بينهم انظروا هذه المسألة مسألة الشرف والمكانة كل ما يعني الناس تقاتل على المال الناس تقاتل على الأراضي هؤلاء يتقاتلون على الشرف من يخدم الكعدة؟ من يخدم الحجاج؟ يعتبرونها هذه هي قمة الشرف تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه كادوا يتقاتلون على من يقع الحجر الاسود في مكانه على ماذا يحدث القتال عند العرب حتى نعرس شخصيات العرب ونفوسهم كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في النفوس مستعدين يفنوا انفسهم احسانا فكاد يحدث القتال بين ابناء قصي بن كلاب على قضية الشرف ثم انهم اتفقوا في الاخير ان يقسموا الامر بينهم وعبد الدار اخذوا في دانة الكعبة وحجابتها ووزع الامر في الاخرين عبد مناف اخذوا الثقايا وهكذا وزع الامر بين ابناء قصي بن كلاب مرة اوصلا واستمروا يتوارتون هذا الشرف ولذلك عبد المطلب كان الذي يسعي للناس فلا ما كانوا يسعون من زمزم زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي ما كانت زمزم موجودة جرهم لما كادت خذاعة تحت المكة دفنوا زمزم فكانوا يسقون من خارج زمزم وكانوا يتنافسون في السقايا حتى تعرفون شوف كيف تنافسهم في السقايا كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج ومن شفر إكرامهم الحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل يخلطون به حتى يكرمون الحجاج ليس فقط ماء هكذا وإنما معها أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج فكان عبد المطلب هو الذي يسقل الحجاج لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة وتنفر قصة حفرها بعد قليل من, من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة من الذي يتورى إذا ولا دار الندوة فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب وقفة بيع حكيم ابن حزام لدار الندوة شيء عجيب ايضا حكيم ابن حزام كان يسرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة وهذا اكتران اجلكم الله رائب عن عقل كمانا. فاعرض عليه حكيم ابن حزام قال تبيعني دار الندوة قال نعم قال بكم قال بذق خمر قلب من خمر. ابيع اقدام الندوة. نعرى الندوة تباع بهذا. لكنه غائب عن عقله. قال اشتريك. فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود. فباعها. فاشتراها حكيم ابن حزام بذبق خمره. وظلت بيده. الى الاسلام. حكيم ابن حزام من المعمرين. وظلت في بعد الاسلام الى زمن الخلفاء الراشدين ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر الى زمن في زمن معاوية بعد دار الندوة فباع بمئة الف دينار فعاتبه معاوية رضي الله عنه قال بعت شرف قريش بمئة الف دينار قال يا امير المؤمنين والله قد اشتريتها بفق خمر يعني كل يتبافع لها زقهم. والشرط اليوم ليس بهذا ليس بدار قصي بن كلاب. الشرط اليوم بالتقوى. واني اشهدك واشهد الناس ان المائة الف دينار في تبيل الله. نتصدق بثمن دار الندوة في تبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من اولاد قصي ابن كلاب كما ذكرنا عبد مناف من اولاد عبد مناف هاشم والمطبلق وغيرهم من اولاد هاشم شيبة شيبة هذا من اولاد هاشم كان هاشم متزوج من ام هاشم وكانت تعيش خارج مركز ان أهلها وكانت سيدة عظيمة في قومها وكانت من شروطها الزواج أن العثمة بيدها هي التي تتطلب من شدة شرفها فولدت له شيبة ومات هاشم وشيبة عند أمه فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب ليأخذه فأم ما رفضت قالك ابني قال لابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من ابنك قصي ابن كلاب ما ينبغي ان يكون في غير مكة وبين غير قومة فقالت نخيره نخير شيبة فخير شيبة تبقى مع عمك ولا ترجع مع عمك المطلب الارجع معا عني. لان الشرف قال بالنسبة لشيء عظيم. مع ان سنة فغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير. وذهب به الى مكة. فلما دخل مكة الناس الناس متعودين على الرق وكل واحد حتى يشتري لعب جديد. فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبداً. فكان ينادونه عبد المطلب ينادون شيبة عبد المطلب فاشتهر بهذا الاسم فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحقيقي شيبة لكنه اندخر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب ولا ليس اسمه عبد المطلب اسمه شيب فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد له من الأولاد أول ولد من أولاده اكبر أولاده الحارث اكبر أولاده الحارث لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا كان عند أولاد آخرين لكن صغار عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم رأى رؤيا رأى من يناديه ويقول له احفر طيبة قال ما طيبة فذهب المنم تعجب ايش هذه الرؤية. في اليوم التالي ايضا رأى اياك احفر برة على ما برة ذهب المنم فتعزز في نفسه انه ما شيء حلم يتكرر بهذه الطريقة ما هو في طبيعي في الليلة الثالثة جاءه المنادي مرة ثالثة احطر المضنونة قال ما فذهب المنادي توقع في نفسه انه شيء عظيم ثلاث ليالي وربعض يحدث هذا من يحدث له هذا في الليلة الرابعة فعى رؤية في المنام احطر زمزم قال زمزم ناداه المنادي ما ذهب قال لا تنزف أبدا ولا ترم تسقي الحديد الأعظم وهي بين الربط والدم عند, عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمي كفر هذا الكلام في صدري عبد المصرم عرض انه مطلوب منا ان يحفر زمزم زمزم مشهور عندهم لكنهم لا يعرفون اين هي ولا يعقل ان يحفروا كل ما حوالي الكابة حتى يبحثوا عنها فجاءته الاشارات وما كان عنده ولد يستطيع ان يحميه ويدافع عنه الا الحارس فاخرج الحارس معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم وبدأ يبحث عن العلامات يبحث عن العلامات بين الرف والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النم فبدأ يبحث نشوف أي علامات ماكي علامات بينما هو كذلك إذ قوم يذبحون بقرة عند إساف إسافنا إلا بكرنا قصتهم في الماضي الصنمين اللي كانوا عند الكائن فدبحوا عند إساف فنثل الدم ثم ان هذه البقرة التي كانوا يربحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرفع الرفض مع معا فعرف ان هذا الدم مكان الدم اللي ادبحوه عنده وهناك الرفض ما بين هذا وهذا الدمزم بين هالمكانين لكن مكان كبير ما زال مسافة كبيرة شيء كلها بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل لكنها كبيرة قرية كبيرة يعني نمل منتشر وهو واضح لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة ولو اراد ان يحفرها تلها هي مشقة شديدة بينما هو كذلك اذ نزل غراب على جناحه الغراب اسود على جناحه ريش ابيض وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الاعصام غراب فيه بياض فاخذ ينقر في الارض قرية النمل. فعرف ان هذا هو المكان المغحوظ. فجاء يحفر. بدأ يحفر في هذا المكان فقامت له قريش. على والله وين يحفر? ما بين يساف ونائلة. قالت والله ما ندعك تحفر عند الكعبة? فقال للحارف صدهم عني. صلهم. داموا ينقسون الحارث يريدون يمنعون ابوهن يحفر عبد المطلب شغال بالحفظ وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب وعبد المطلب يحفر فضرب في الارض فاذا طيل البئر الحجارة اللي حقوناها حول البئر طيل بئر يسمونها اصابها فقال الله اكبر فعرفوا انه وجد بغيته قالوا ماتا حفرت على زمزم حفر حفرت ألن وجد زمزم قالوا نحن شركائك شركائي وين هذا اللي حفرته كيف تكون شركائي فأصرت فريش شرف الدهر هذا ماء عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج وكة كلها الأسنين العالم ماء عند الكعبة وزمزم أي شرف هذا فأصر عبد المطلب قال الماء لي وأصرق قريش إلا أن تشاركه حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون فقالوا نحكم قالوا من نحكم قالوا نحكم كاهنة بني سعد فاتفقوا على الكاهنة يحكمون الكاهنة في يسرب فذهبوا إلى الكاهنة فإذا هي قد تغفرت الى خيبر فراحوا سفر وراها الى خيبر شوفوا الكهانة والسنجيم كيف كانوا مسيطر عليهم في الطريق نخذ الماء عن عبد المطلب واصحابه والباطئين ما عندهم الا قليل من الماء حتى كاعد عبد المطلب واصحابه يهلكون قالوا لأصحابهم الثانين عطونا ماء قالوا لا ما ما نريد ان نعيش شاور عبد المطلق والأصحابة خلاص الهلاك ايش الراي فقال لهم الراي عندي ان خلاص مدام الموت جاينا جاينا نحفر قبورنا فاذا مسنا كل واحد مات يدفنون الاخرين فعلى الاقل يبقى واحد لا يدفن احسن ما كلنا ما ندفن قالوا نعم الرأي الآخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم يسترمان حصرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت ألا ما في ماء في صحرة فينتظرون الموت بينما هم كذلك قال مرة ثانية فكر عبد المطلب قال والله ما هذا برأيه هذا عجل نقعد مكاننا إلى أن نموت خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء فعزموا على البحث مرة وفرة فلما قاموا دعاير عبد المطالب وهو قايم ضرب الارض انا باع منها شويه ماء صاحبه يقول من الماء كفاههم وفاض فنادى جماعته وقال تعالوا فقالوا والله الذي اسقاك الماء في هذه الصحراء له هو الذي اسقاك زمزم زمزم لك عرفوا انها اشاره ان الله يشهد ان زمزم لك فقروا بأن زمزم لعبد المطلب فكانت الشقاية لعبد المطلب للمنازع وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات ثلث له عشرة أولاد وشتنة فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان الذين أسلموا من أبناء عبد المصلي أدركوا الإسلام وأسلموا وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة وهؤلاء أدركوا الإسلام ولم يسلموا أما الذين ما أدركوا الإسلام ماتوا قبل الإسلام فعبد الله عم النبي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وحجن وبرار والمقدم والزبير هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بإضافة إلى الحال أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبر ست عمات النبي صلى الله عليه وسلم وعشر تتع أعمام وأبوه العاشر من أبناء حبد المطلب عبد المطلب كان لما حفر زمزن وجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه شعر بالضعف شعر النور ما عنده الا ولد واحد فلما قرت قريش له بزمزم نذر قال والله لا ان ولد لي 10 من الاولاد لا ذبحنا احدهم وبالنذر دانا شعر بالضعف فقال ان صار من العزه اخلص الواحد منهم حتى اظهر عزهه وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم اصغرهم وكان حبهم اليك لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 اولاد يمشون وراءه في عند الكعبه الان اراد ان يثي بندرات فذهب الى الكاهن عند الكعبه ومعه الاقداح وكانوا ير... يضربونه بالاقداح يسمونها الازلام ايضا فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من اولاده عمل لقدش مكتوب عليه اسمه وطلب من الكاهن ان يرمي الاقضاح ويختار احدها يرمي الاقضاح يخرج احدها ليكون هو الذبيش وكان عبد المطلب يقول ان درمي لا لان صريف عن عبد الله فان بخير اي واحد اللي عبد الله أحبهم إليه فسعلا قعد يدعو هذا يرمي بالأقداح وعبد المطلق يدعوه رمى بالأقداح خرج قبح عبد الله هو عازم على أمره أخذ ابنه عنده إثاف وريد يزبحه قريش هذا المنظر ايش يحدث؟ هو ماسك السكين الآخر يربح خلق فعندها قام القريس قالوا ما تفعل عبد المصر؟ قال نذر انه اذا ولد لي عشرة اقتل احدهم اذبح احدهم وقد خرجت قدح عبدالله وانا اعزم على نبحه تجروا قالوا ما تذبح فمصر اللي يربح ابنه تجروا فشد بعد عبدالله ولذلك سموناه عبدالله الاسد ابو النبي صلى الله عليه وسلم. اجرحت. من اصرار اللي يذبح ابنه. قالوا والله لان فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب. كل واحد عند عشر يذبح واحد. فما حياة ما ما نذبح بعد ذلك. الواحد يذبح ابنه. لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب اثر. ما الحل? قالوا نسأل الكهان. نسأل كاهنة بني سعد. راح والتاهنة اثنين ساعد فوجدوه. ما الرأي عندتي? قالت كم دية الرجل فيكم? اذا واحد قفل كم دية? قالوا عشرة ابل. قالوا تضربون الاقداح بين عشرة من الابل وبين عبد الله. فاذا طلعت عشرة من الابل اتبعوا. اذا طلع عبد الله زيدوا العشرة عشرين. وها الان ينجو عبد الله فرجعوا على هذا الراي وذهبوا الى الكاهن عند الكعبه ليضرب يضرب الاقداح ما بين عبد الله و من الاذل فضربت الاقداح فخرج قدح عبد الله فزادوها 10 ثانيه فخرج قدح عبد الله فزادوها عشرة ثالثا فخرج قدح عبد الله حتى كانت مئة بعير عشر مرات وهو يخرج في الحreen حتى صارت مئة بعير فلما كانت مئة بعير وضربوا الاغداح فرجت قبح الابل فقال عبد المطالب lays ارضا حتى تضربوها مرة دانية فضربوها مرة دانية فخرجت قبح الابل قال سالسة فضربوها مرة دانية فخرجت قبح الابل فذبحوا الابل مئة بعير كداء عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحي عبد الله اسمي انا ابن الذبيحي الله نجاهم اثنينهم الله نجاهم فهذه قصه عبد الله كيف كان أن يذبح لولا ان نجاه الله ابجوج لما كبر عبد الله أراد أبو أن يزوجه تزوجه من آمنة بنت وهد وهي أيضا من بني عبد منع فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصيد وأبناء قصيد فهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام فهو من أشرة منات نسبا أما أمهة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يا ترى كانوا من المدينة وقعت آمنة تاريخ عندهم فخرج عبد, عبد الله وزوجه عبد المطلق الله وزوجه بأمنة هنا في يثرب ورجعوا بعد ذلك إلى مكة حملت آمنة وبعد اشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتمى قبل أن يولد قبل أن يولد كان أبوه قد مات لما حالت ولادة المستقى صلى الله عليه وسلم رأت أمه وقيا أمه رأت وقيا أنها تلد غلاما وأنها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرة بالشام في شمال العراق هكذا يملأ الأرض ورأت في الرؤية أنها تقول أعيد بالله الواحد من شر كل حاسد هكذا رأت انها تقول عنده ولادته مع انهم كانوا مشركين لكنها رأيت هذه الرؤية وعيده بالله الواحد من شر كل حال في يوم الاثنين 12 من ربيع اول على ارجح الاقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الزبط الماضي خمسين يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولادته عجائد نذكرها من بعض ان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه لكنها من المأشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم وأن العظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها لكنها مبشرات يقول حسان ابن ثابت ساعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان في المدينة امره سبع سنين، وهو اطبر رن النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كان في مدينة فيقول حسان بن ثابت يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم سبع وأنا, وانا ابن سبع سنين يعني في يوم يولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا ابن سبع سنين كنت عند يهود كانوا اليهود عايشين في المدينة ايضا يقول كنت في منطقة اليهود وإذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم احمد الذي لا يظهر الا بسروجه نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنها أنه تمعا بنفسه من يومي من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملت به حملا بلا مشقة ما كان في أي ثعب مع أن الحمل فيه كره حملته كرهن ومضعته كرهن فحمله كان بلا مشقة ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل مؤتملا على يديه ورطع رأسه إلى السنة صلى الله عليه وسلم وولد مختونا ما كان يحتاج إلى ختان وولد مسرورا مختور الحبد السري هكذا ميسر أمره صلى الله عليه فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحة وقال زاد فرحه وقال والله إن لابن هذا لشأنا كيف يولد هذه الأولادة العجيبة ففعلا من شدة فرحة أخذ محمد صلى الله عليه وسلم وكان ما ثمي بعد ودخل به داخل الكابة من أول ولاده دخل به داخل الكابة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم أما تسمية محمد فلها سر فلها سر عبد المطلب كان مساثرا في الشام مع ثلاثة من أصحابه والتقوا بحبر من أحبار يهود فأخبرهم فألهم من أين أنتم فقالوا له نحن من مكة فقال لهم أن يلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي قصة يلادهم ما اسمه هذا النبي فقال اسمه محمد وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك ما حد كان يسمي محمد فلاذا تشوفون في العرب ما في احد اسم محمد قبل هذا هؤلاء الاربع كل واحد فيهم لما رجع عدم ان يسمي محمد عبد المطلب ما كان يأتي هؤلاء الخرط فكان يريد ان يسمي اول ولد يأتي لأحد من ابناء محمد فكان محمد صلى الله عليه وسلم تسمى محمد الآخرين سليمان ابن مجاشر سمى ابن محمد وهو جد الفرنسق الشاعر المشهور وهو حيحة بن الحلاج وحمران بن ربيعة كل واحد منهم سمى ابن محمد فهؤلاء الأربع الذين تسمىوا أول من تسمى بمحمد فعاد سر تسمية محمد صلى الله عليه وسلم وإلا اسم محمد ما كان معروف في العرض حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذا على الكثير من هذه العلامات أنه عندما ورد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كثرة قصر كثرة تبس وسقطت مننا أربعة عشر سقطت وانطفأت نار المجوس النار اللي كان يعبدها المجوس كان دائما يشعرونها ربهم فكانوا دائماً يشعلونها في ولادته صلى الله عليه وسلم عند ولادته انطفعت نار المجوس وما هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كثرة كان عندهم بحيرة صغيرة بحيرة ساوة وكانت مقدسة عندهم فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة ساوة فخافت كثرة خوفاً شديداً إيشها فنادى الكثان والمنجمين فكان بعضهم له اتصال بالجن والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن الجن كان يسترقون السمع من السماء وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون قبر السماء فكانوا ينطلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكرهان حتى يستنون الناس فسألوا السفحان فكان من الكرهان من قال لهم أنها هذه الأحداث بسبب ولادة نبي وسألوهم عن الأربعة عشر شرفة التي تهدمت فقالوا يبقى من حكام فارس أربعة عشر ملك ثم يمه... يذهب ملك فارس فقال كثرة قال أربعة عشر ملك فادع زمن طوي فبعد موته فقار على الملك حكام فارس ففي اربع سنين حكم عشرة فكانت كلها مؤشرات لزواء الحقم فارس ومن انطفاء نار المجوس هذه كلها كانت علامات مبشرات في نقد النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة خريش انه الى ولد لهم المولود ما يربونه في مكة لأسباب منها أن مكة يجد إليها الحجيج فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس فكان الأفطال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة 100% يتأثرون لهؤلاء الأخلاق من الناس فكان أهل القريس يحبون أبنائهم يتربون خارج القريس إلى أن يتعود على العربية الفصحة ثم يرجع فما يتأثر كل لغة تمكنت فكانوا يربونهم خارج مكة كذلك كانوا يحبون أن في البر حتى تعودون على الحياة الخشونة ما يكونون لينين اللي يترضى في الحبر وفي المدن يترضى في الصحراء فيه خشونة السبب الثالث لأنها مدينة ويأتيها الناس كانت فيها أمراض أما الصحراء فنظيفة ليست فيها أمراض فذلك تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض فيهم صحة بالمقارنة مع أهل الحضر فكانوا يحبون أن أبناهم يقربون في خارج مكة فكان من عادة فريش أن الربع يأخذهم الأعراض فيعيشون فيهم خارج مكة إلى أن يخبروا ثم يأتون بهم إلى مكة وكان الأعراض يفعلون هذا أيضا طلبا للرجع لكنهم كانوا يرفضون أقضي الأجرة على الرضاعة كانوا لا يقبلون الأجرة ما يستفقون كم الأجار وفذا ما يستفقون على هذا يعتبرونها عيب كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها أمر فيه عيب بالنسبة لهم فكانوا يأخذون الأولاد دون الاتفاق على الأجرة وإنما هكذا أرفض إنه يؤطى لهم إكرامية النهايق الواحد مجد إيدا كما يقولون فجاء جاءت مربعاث بني سعد وكان لهم فترة تلايئتهم فيها يشوفوا من الربع الجدد فيأخذونهم فجاءت مربعاث بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارف جاءوا ليبحثوا عن ربيع يأخذونه وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد شد شدة الفقر وكانت في عندها ولد ربيع فتبحث عن ولد من قريسة بس ربعة مع ولدها لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي فكيسه مربع ثان لكنه الفقر فجاء وكان تركب على أثان على حمار أنفة يسمونها أثان كانت حمارة هذه ضعيفة من شدة بعضها كانت تؤخر الركب كانت تنشي وراها ما هي قادرة تنشي والنساء يستعجلونها يا حليل استعجلي أكثر فينا. وهي تدفع الحمارة لكنها لا تستطيع أن تنشي المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يلحثون عن الربار فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها فإذا عرفوا أنه يتيم يا أباهم هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشون في الأجار من باب الشرق والكرام فيرفضون قالوا كيف ما تفعل الامه وما يفعل الجد الجد ما هو حريص عليه مثل ابوه والامه عندها نفس الاب هو اللي عنده ابوه فكانوا يقولون اخذته تركت جميع المراضع كلهم رفضوا ان ياخذوه صلى الله عليه وسلم. حليمه بحثت عن رضيع بحثت عن رضيع ما في فخرجت ثم ان هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكه داري قال لها نرجع بدون رضيع كل الاطفال رجعوا برضيع هل لا رجعتي فاخذت ذلك اليتيم لعلنا ناخذ من بركته شفقت به يعني فقال نعم فخرجت حليما واخذت محمد صلى الله عليه وسلم وبدات البركات اول البركات تغيرت حال اجلته الله الحمار هذه الأتان في الذهاب إلى ضد كما كانت تمشي في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم وحليمة تركدها تنسكها ما هي جادرة فالمربعات الأخرى يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها آنت نعم قاعت والله قالي والله إن لها لشأنا شيء عجيب إيش اللي صار فيها واحنا داريه قدر ما قدره تمشي لا ما قدر ما استقرت ثم انها ادرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم بني سعد كان عندهم سارك والسارك ناقه عجوز ناقه عجوز ثم تامل منها سبحان الله بدت الناقه تسمن وبدأ برعها يمتلئ حليم فاستعجب الناس عجول يطلع فيها حليم هاسبة كيف ثم الغنم الذي عند حليمة بدأ يسمنون ويتكاثرون بسرعة الغنم الثانين عند الناس ما يسمنون فكان الناس يعاقبون الرؤيان يقولون مرعو حيث ترعى غنم حليمة. مكا ما ترعى غنم حليمة رأوه. شوف اصفر فيها. قالوا والله ترعى معها. بس ما هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الامر على هذا. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. يقول حليمة عنه انه شب كما لا يشب الصبياني. الاولاد يخبرون بشكل عادي تقول لما كان سنتين كان كأنه ظلام ابن ست سنين كبر وفيه الصحة العافية وحسن نطفه يتكلم بفصاحة وهو ابن سنتين فعالم إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السنتين عادتين يرجعون الاولاد الى مكة يشوفوا من اللي بيدي بقي اولاده من الريد يرجع اولاده فرجعوا حليمة احرت ان ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معه قالت يرجع معي امه تقول لا خلقه امنه خليه تقول لا لا انا اريده وبعده ما اكبره وبعده عليه من الامراض في مكة حتى اقنعت امنه ان يرجع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه وكان, وكان له أخوة من حليمة أخوة وآخوات من بينهم الشيماء النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة سنذكر قصتها في فيما بعد بعد أشهر إذ جاء أخوه اللي كان يربع معاه جاء فزع إلى أمه وأبيه إلى الحارق وحليمة فقال ان أخي القرشي قايف. قالوا ما له قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من السياب فخرعا فخاف الحريمة وخاف الحارف خوفا شديدا فرجعوا ورأخذوا يركضون نحوه فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ممتقع الوجه وجهه غير خائف خوف شديد قالوا ما لك ماذا حدث لك فقال جاءني رجلان يلبساني الأبيض من السياد فصرعاني ضربوني ونزلوني في الأرض ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي يقول ذلك صلى عليه وسلم يروي هذه القصة بالحديث الصحيح يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه في قسط من ذهب مملوء بماء زمزم فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هاذا حظ الشيطان منك الشيطان ما, هو ما له نصير معك وملع قلبي حكمة ثم رجعوا قلبه مكانة وصدوا صدره وخاطوه فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح فإذا أثروا الخيار في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا سبيلا فقالت لزوجها لعلهما لعله لعل من الجن دعنا نرجع الولد إلى أمه فأخذوا محمد صلى الله وسلم والدوء آمنا قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في سيخ دي قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه دبل كم شهر انتم اللي قاعدين تطلبونا وحريصين عليه الان ايش اللي خلاكم وترجعونه قالوا والله إحنا خفنا يصيب شيء وكذا واتلوا منا إحنا قلنا نسى الملكي وهو صاحي ما في شيء أحسن قالت لا والله في شيء حدث فما زعلت بهما قد تقضى رابع برقصات رجلين اللي فرعان قالت أخفت ما عليه من الجن قال نعم قالت لا والله والله قد رايت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول قولي اعوذ بالله الواحد اعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد والله لا يضير نفسه ارجع تركتهم بدون اطلب من ذو كرامته لما بلغ عمره 6 سنين توفي عام أم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يكينا أدول وكفله وعم ونشأ فقيرا صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال نعم هو من شرف ونسب حتيب لكن ما كان عنده مال والسبب أن بني عبد المطلب ما كان عندهم مال أنهم كانوا مسؤولون عن كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وشقاية الحجيج وبالتالي كانوا ينفقوا أموالهم في هذه المسألة كانوا ينفقوا أموالهم كلها في قضية الكرم هذه فمن شدة كرمهم ما كان عندهم مال وهذا شأن الكرماء من العرب نجد مثل حاتم الطائب من أشهر الكرماء العرب لكنه كان فطيرا لأنه مايت ما كان يبقي شيء في يده فبنين عبد المطلب كان هذا شأنهم أيضاً كانوا مسؤولين على رفاة الحجيب وثقاية الحجيب فما كان يبقى عندهم مال وذلك كانوا فقط فقراء فديدين فقط لماذا نشأ فطيراً أيضاً ليتعلم حياة الفقراء ويتعلم حياة الفشونة ويعرف حاجة الفقير والمسكين فيحض على ضعام المسكين ولا ينشأ نشأة الغني المثرف الذي يعطي شيئا من ماله لكنه يعيش حياة مطرفة فلا يشعر الحاجة الحقيقية عند الفقراء فأنشأه الله شكرا ورضاه على كل هذه الأمور منذ نشأته صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت أمه كفله جده وفي كفالة جده عبد المطلب معنا عظيم أيضا لماذا هذا التنقل فيها تربية فيها معاني عظيمة عبد المطلب سيد قريش فهو ابن ست سنين بدأ الآن يفقه الحياة بدأ يتم يتلقى أساليب الأدب في التعامل مع الناس الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم كيف يتعامل ليس فقط مع الفقراء وأهل البادية وإنما كيف يتعامل مع الشرفاء وكبار القوم فكان دائما في مجلس عبد المطلب واذكرون في التاريخ أن عبد المطلب كان عنده مجلس قرب الكعبة كان يفرش له يفرش له البصر قرب الكعبة وكان ابناؤه يقفون ابناء يقفون ما احد يجلس حتى يأتي عبد المصالب فيجلس وكانت هذه القرش والبصر لا يجلس عليها احد قبل عبد المصالب لا من ابناء ولا من غيرهم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس ويحاول أعمامه أن ينزعوه من هذا البصاب فيأتي عبد المطلب ويقول هذا تقول إن لابني هذا لتأنا فكان يجلس في مجلس عبد المطلب ومجلس عبد المطلب لما يكون سيد قريش جالس طبعا تعرف الأوجهة والأعيان والفوجة التي تأتي ويتمر عليه فكان يجلس ويستمع إليهم وظل على هذا الحال سنتين سنتين يجلس في مجلس عبد المطلب يتعلم كيف يتعامل مع كبار الخوف ثم مع عبد المصالب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين فكفله عمه ابو طالب وابو طالب ايضا كان تولى وجاهة مكة بعد عبد المصالب كان وجيه مكة بعد عبد المصالب فاستمر على هذا الحال استمر على هذا الحال وكان ابو طالب اشد فقرا من عبد المصالب كان أشد فقرا من عبد المطلب فكان أبناء أبو طالب يعملون يساعدون أباهم فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل الآن أن يعمل فصار يعمل في رعي الغنم صار يعمل في رعي الغنم وكان يعمل في رعي الغنم خارج مهنة صباح في رواحي فيجلس في الأيام والليالي يرعى الغنم وفي هذا أيضا مزيد من التربية في الصحراء من ناحية لكن فيها أيضا معاني ذكرها العلماء فمنها تعلم العطف على الحيوان وكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ليس الرحمة فقط بالنأس وإنما حتى الرحمة بالحيوان كذلك تعلم كيف يكسب من عمل يده ما كان حتى الآن يعتمد على ما ينفق عليه من أبيه ومن جده ومن أمه لكن الآن كان يعمل بيده صلى الله عليه وسلم ومع هذا السن الآن بعد ما صار عمره 8 سنين ظل صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم من عمره 8 سنين إلى عمره حوالي 21 سنة وهو يرعى الغنم فتتكلم عن فترة طويلة من حياته صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما من نبي إلا ورعى الغنم ما في نبي إلا ورعى الغنم كل الأنبياء رعى ورعى فهذه منة الأنبياء الله عليه وسلم لماذا تكلم عنها العلماء قالوا في رعي الغنم بالاضافة الى المعاني التي ذكرناها معنا اخر ان الواحد لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم يكون في خلوة والخلوة تجعل الانسان يتأمل ويتفكر ويتأمل في الكون ويرى السماء وفلك السماء ومعجزاتها فهذا كله يجعل صفاء الروح ويجعل التبتل والتحنث طبيعة في نفس الإنسان أما الذي يعيش في حياة المدينة في حياة صخب وحركة جديدة جدا ما تجعل الإنسان يتأمل ما تجعل الإنسان يتفكر فكان هذا من أسباب تبثله صلى الله عليه وسلم وحبا للتبثل أنه رعى الغنم في خلال فترة رعي الغنم كان أبو طالب يعمل في التجارة فهو لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة في الشام فجهز القاتلة وعندما أراد الخروج تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 12 سنة كما ذكرناه فتعلق به تعلق بتوب أبي طالب قال أريد أن أخرج بعد فقال له أبو طالب أراد أن يبطيه فعصر النبي صلى الله عليه وسلم وألح الحاح شديد فقال أخذوهما فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اول سفر له خارج مكة وعمرة نحسر سنة في اتجاه الشام مشى في القاتلة في الطريق لما اقتربوا من تخوم الشام نزلوا قرب دير والدير هو صومعا يتعبت بها رفضان النفارة ويرسون فيها سنين ويكون عندهم زادهم وماءهم سنين ما يخرجون منها يتعبدون وكانت خوافل القريش تمر عليها باستمرار فما كانوا يدخلون عليهم وما كانوا يخرجون إليهم في خلال نزول القاتلة قرب الدير لما نزلت القاتلة قرب الدير كان بحيرا كبير الرهبان في الدير ينظر إلى القاتلة فرأى اشياء اشتغرب منها رأى ان هذه القاتلة بدأت وهي تشير تشير فوقها غمامة تحابة تمشي معها تتعجب في شيء غريب في هذه القاتلة نزلت القاتلة بحير ثورا امر اللي معاه ان يصنعوا طعاما كثيرا وارسل إلى القاتلة يدعوهم إلى الطعام وقال لا تتركوا أحد لا صغير ولا كبير كلكم تعالوا مدعوين إلى الطعام فستجابوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى لهم فتاعهم أغرافهم يحرفها لهم فجاء الجماعة وجلسوا على المائدة وبدوا يأكلون وبحيرة يلف يطالعهم واحد واحد يفحف في القوم واحد واحد ما وجد شيء غريب ما وجد شيء. ليس له يعني يؤدي الى سير الغمامة ضدهم ولا مؤشر من مؤشرات خاصة كان يعلمون ان هذا زمن النبي فكان يبحث عن مثل هذه الاشارات ما وجد شيء قال هل جئتم كلكم اما تركتم احد قالوا ما تركنا احد الا قفل فما تلا يرعى متاعنا فقال واحد من الناس القاتلة والله اننا لقوم لؤم نحن نا نأكل ونسلك اليوتين فأرسلوا من يأتي به أول ما شاف أبو حيران عرفت أنه في شيء غير طبيعي بدأ يتأمل فيه يتفخر فيه فجعل جلس جماعة أمامه أبو حيران كيف سوال بخير بدأ يسأل عن أحواله عن فيئة ماذا يعرانه قلت صلى الله عليه وسلم يجاوز فسأل قال سألتك بالله والعزة أبو حيرا لا يؤمن بالله والعزة لكن يشوف القوم لما واحد يحلف على الثاني يستعمل هذه الكلمة سألتك بالله والعزة فاستعملها مثلهم حتى يغلب عليه بقسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بالله والعزة فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما ما كرهت شيء في حياتي كردي بالله والعزة النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام قبل من أول نشأته مع أن كل قوم وآلئ وأهلئ يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام ما سجد لصنم قبل هذا من الله ليس من قومين في أشياء تأتي من الأهل لكن هذا ما جاء من الأهل هذا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى ما سجد لصنم قبل فقال لا تسألني بالله والعزة فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما قال اذا سألتك بالله قال تسأل فبدأ يسألي نصل معه ماذا ترى ماذا ترى من رؤية في الاحلام بدأ يسأل عن احلامه عن احواله عن كذا فكتا وجد كل... كل شيء يريد فيه قال انجع عن ضغرك أبني أخلينا شوف ظهرنا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره فإذا على ظهره خاتم النبوة خاتم النبوة يشفه العلماء وهو في أحاديث كثيرة صحيحة تواتر الحديث فيها عن خاتم النبوة خاتم النبوة عبارة عن بقعة ما بين الكتفين في الظهر بقعة شمراء فيها شعر كعرف الكيف فيها شعر كعرث البيك هذه البقعة التي فيها شعر كعرث البيك يكثر من حولها الخيلان الخالس هذه علامة الأنبياء أحد علامات الأنبياء هذه العلامة فرآها بحي فعرفها فالتفت إلى أبي ظالب قال ما يكون هذا منك سيقرب لك قال هذا ابني لأنه عنده اب ربيه قال ما ينبغي أن يكون أباه حياً علاماتهم أنه يتيم لا تقول لي ابني ما هو كبر قال فهو ابن اخي قال نعم نعم في النهايه قال ابو حيره قال ابي طالب قال خذ ابن عقيب وارجع به إلى مكه فوالله لان وصلت به إلى الشام ورعاه يهود لا يعرفونه واذا عرفوه لا ليقضل لا يقتلون خ ابو طالب خ على ابن عقيب فلم يرجع ابو طالب لكن ارسل من يرجع لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فما كمل الرحلة ما كمل صلى الله عليه وسلم الرحلة فكانت إشارة أفة من المؤشرات الكبيرة على ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الأفة كذلك أنه لما كان في مكة وكان أبو طالب أيضا قد رجع كان يأتي اشخاص. من بعض القبائل العربيه هؤلاء يسمونهم را يعني اهل الفراسه اهل الفراسه هؤلاء ينظرون في الإنسان يتاملون في شكل وجهه هكذا فيتنبؤون له بالمستقبل من شان من وجهه تقول هذا يكون كذا هذا يكون كذا من من الفراسه وكثيرا ما يصدقون كثيرا ما يصدقون لانه علم يتعلمه الإنسان هذا علم يتعلمه الهنسان وتعلمه الإمام الشافعي جلت خمس سنين يتد... يدرس الفراسة فهو علم وكان هؤلاء يتوارثون ه... هذا العلم فكان إذا جاء واحد من هؤلاء أهل الفراسة إلى مكة أو إلى أي مكان الناس يأتون بأولادهم إليه فينظر في وجوه الأولاد ويخبرهم ماذا سيكون له من شأن فجاء واحد من هؤلاء إلى مكة وجاء الناس بأولادهم فأبو طالب جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فجلس أمام هذا الرجل فانشغل الرجل أول قبل ما ينشغل بدأ ينظر نظر عجيب جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر يعني بشدة ولم يتكلم لم يقل شيئا حتى ان أبا طالب خاف من شدة نظر هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل الرجل هذا أهل من أهل القرآن فانشغل ففي هذه اللحظة قام أبو طالب أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من يده وأبعده فلما انتهى من امتغاله رجع يرحك عن محمد صلى الله عليه وسلم ما وجده قال أين الفتى الذي كان أمامي فما ردو عليه يصرخ أين هذا الفتى الذي كان أمامي ودوه عليه والله إن له لشأنا فأبو طالب قال أخوه ها فما أرجع فكان هذا أيضا من المؤشرات إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر ليس فقط من عبادة الأفنام كما ذكرنا وإنما أيضا حفظه حتى من الأشياء التي كان أهل مكة متعودين عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه ما حضر هجورا قط وما حضر رقصا قط أو غناء قط ما حضرها وكان في يوم من الأيام يرعى الغنم هو وصاحب له في خارج مأكا فسمع صوت غناء وعرس ولم يرى عرسا وغناء في حياته فقال لصاحبه أنا ما رأيت عرس فرعى غنمي تعني أنهب أرى العرس فقال نعم فجلت صاحبة عند الغنم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرى العرش فأول ما جلت ليستمع نعش ونعم يقول فما قبتني إلا حرب الشمس صار الصبح وطلعت الشمس حرقتني الشمس كيف قمت فما رأيت شيء من هذا العرش يقول في اليوم التالي أيضا عرش ثاني فقلت صاحبي تبعا أنا نمت الباحة ما رأيت من العرش فيه. فأرعى للغنم دعني أنهب يقول فذهبت مرة ثانية فعصابة للنعاش فنمت عرفت هذا العراس مالي موفق أني أروح لها لما فيها من فجور وفساد يحدث وإلى هذا اليوم للأسر الناس تستغل هذه الفرحة ببناء بيت وأسرة لأن تبدأ, تبدأ بناء الأسرة بفعل المعاصي والعيادة بدل ما تفعل بدل ما تبدأ بطاعة لا تبدأ بفعل المعاصر نعم الغناء المباح حلال ونعم شيء من الفرح وإظهار الشرور حلال هذا أمر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين, دين كآبة دين حزن مطلوب لكن نتكلم نحن عن الكجور وعن عن المظاهر الفاسدة التي تحدث في الأفراح اليوم والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظا من ذلك من ذلك كذلك أنهم كانوا أهل مكة التعري عندهم أمر طبيعي والسبب أنه كانوا قد أصدروا مجموعة من الأوامر على الناس أنه لا يقوف أحد في البيت إلا بثياب من قريش طبعا لها أسباب اقتصادية حتى يمشون بضاعتهم فكان الناس ما يعتون اللي ما عنده ملابسهم قريش لازم يشتري حتى يقوف في البيت واللي ما عنده يشتري يطوف عريانا الرجال والنساء هكذا كان من جاهليته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف عرياناً أبداً أفضه الله سبحانه وتعالى من ذلك فإن الله التعري صار طبيعي في مكة وظل هذا التعري إلى السنة التاسعة للهجرة إلى أن أعلن نبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة أرسل الذكر في الحجة التي قبل حجة الوداء أنه لا يطوب بالبيت بعد اليوم عري عنه إلى ذلك الوقت استمر بالتعري فكان أهل مكة لما صار التعري أمر طبيعي كانوا إذا بدأوا يشتغلون في العمل يعملون قصة عمل الشاقر ما يكون فيه شهل حجارة وأمثال ذلك كانوا يتعرون مع الحر يقولون أسهل للعمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوماً في نقل الحجارة مع أصحاب له فكانوا كلهم قد وكانوا يتعرّون لسبب آخر غير هذا غير التعوّز كانوا السياق قليلة عندهم فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الإزار ويضعونه على أكتابهم حتى يضعون عليه الحجارة فكان هذا من أسواب تعريهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كثته الشريف بدون ما يضع توب لأنه ما فمر عليه أحد أعمامه يقال الزبير عمه الزبير فقال له يا ابن أخي هل وضعت إذارك على كتفك يحميك ضع إذارك على عاتقك حتى يحميك من الحجارة فلما أراد المبي صلى الله عليه وسلم أن يحل إذاره وقع مغشيا عليه أغمي عليه فما حلا حل إدارة وما شار أبدا عريانا صلى الله عليه عنها كانت عادة طبيعية في أهل مكة من جاهلية فهذا من حظ الله سبحانه وتعالى له أيضا أدته الله سبحانه وتعالى أدبا عظيما فكان وهو صغير في بيت أبو طالب بيت أبي طالب كان أبو طالب كما يكرنا قليل المال كان فقير وكان الطعام عنده قليل وكان عنده أولاد كثيرين فلما يؤتى بالطعام لما يؤتى بالطعام والطعام قليل والأولاد كثيرين فما لا يحدث يحدث هجوم على هذا الطعام كل من يريد يأكل وكان هو في بيت أبي طالب فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الأطمال كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يرهب إذا بقى شيء يأكل وأحيانا يضل جوعان أيام بسبب هذا القلب حتى مع الجوع ما كان يعمل ذلك من أدبه صلى الله عليه وسلم فانتبه إليه يوما انتبه أبو طالب أن هذا ما يهجم معهم سيظل جوعان ينتهي الطعام ما يفرقوا لشيء فلما انتبه لهذا أمرهم قال لهم عندما تضعون الطعام اعجلوا لي محمد بعوا له هذا ما يهجم معهم أخلاق تمنع يهجم فكان هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الصدق فلم يكذب في حياته أبدا لم يكذب أبدا حتى وهو صغير وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي عشرين سنة اشترك في حرب الكجار وحرب الكجار ذكرناها في الدروس الماضية أنها الحرب التي تحدث في الأشهر الحرمي إذا حدثت حرب في الأشهر الحرم يسمونها حرب الفجار لا يجوز فيها في الأشهر الحرم بدء القتال لكن يجوز الدفاع فكانت هوازن أجمت على قريش فحقا للقريش أن تدافع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع أهله عن مكة وكان يقول كنت أنبل لأعمامي في يوم الفجار والنبل قالوا يناولهم النبل وقيل يرد عنهم النبل كان يصد عنهم النبال وكانوا هم الذين يقاتلون فرأى القتال بعينهم وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب فهذا كان مما أنشأه الله سبحانه وتعالى عليه وآله كما أنه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول حلف الفضول وحلف الفضول له قصة أنه كان رجل من اليمن عنده تجارة فجاء وضعها على العاصي ابن وائل العاصي ابن وائل أبو عمر من العاصي وكان من أسياء بمكة فالعاصي ابن وائل أخذ البضاعة وما أعطاه الثمن وما طله على الثمن وظل هذا ينتظر يأخذ الفلوس عشان يرجع وهذا باجر والأبو باجر وما أطله فالرجل صبر صبر صبر ما سطع يصبر أكثر من هذا فجال للعاصر جالت لي تعطيني اموالي لا لا لا افعل ما شك ظلما وهذا رجال مسكين ما عندها اهل ولا عندها احد ولا عندها احد ينصرت ماذا يفعل فذهب الى دار الندوة والقريش مجتمعة فانشك ابيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويفضح فيها ظلم قريش قال اذا انتوا سكتوا عنا فانتم معه تركع في هذه الجريبة والله لنقضحنكم في العرب فهنا قريش ضايقة هم شرفاء مكة وشرفاء العرب أشياد العرب يقال عنهم مثل هذا الكلام ما ينبغي فهنا اجتمع نفر منهم وتحالقوا على رد المظالم بدأ الأمر ثلاثة كلهم اسمه الفضل ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل فسمي حلف وقيل شبب تسمية حلف الفضول شبب آخر أنه الفضول هي الحقوق فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله أن أي مظلوم في مكة من أهلها ولا من غير أهلها يدافعون عنه ولو بدهم ويردون للحق بالسيوف ثم دعا اهل مكه من يشترك معنا في هذا الحلف فاشترك معهم اعداد كبيره من الناس من بين الذين اشتركوا من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم قشترها اول أهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاص بن وائل شاهرين السيوك شاهلين السيوك قالوا قد تحالقنا على رد المظالم فرد مظلمة الرجل وإلا أثنك يقتلون السيد من أسياد مكة واحد منهم من أجل رفع الظلم فالعاصي لما رأى هذا المنظر استجاء فجاء بأموال الرجل وأعطاهه واستمر هذا الحلف قائم وظل قائما في الجاهلية وفي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول قد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت في إليه في الإسلام لأجبت حلف الفضول حلف الفضول فظل هذا الحلف حتى بعد وقاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أن الحسين ابن علي رضي الله عنهما لما كان ضرمه والي المدينة اسمه الوليد وقضى أن يعطيه حقه قال له الحسين هذا في زمن يزيد بن معاوية قال له الحسين والله لا لم ترد لي حقي لأنادين بحلف الفضول فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه فقال عبد الله بن الزبير والله لإن نادي بحلف الفضول لأشهرن سيفه وما ينزل حتى ترجع له حقك أو أموت دونه أرجع له حقا ها هو فظل هذا الحلف قائم حتى في الإسلام أقره الإسلام لأنه حلف فيه معاني عظيمة وهذا من المعاني المهمة أنه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات دولية ويصلون في معاهدات إذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظلم عن الناس ليس بالضرور أن يكون شيء إسلامي رفع المظالم حتى عن إنسان في أقصى الأرض هذا يقرره الإسلام وينادي به الاسلام لأن من أحداث الإسلام رفع الظلم فالإسلام أقر هذا الحلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركين بعد ذلك حدث حادث صغير غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن خديجة بنت خوير وهي من بني عبد عبدالعزة ابن قصي بن كلاب تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبدالعزة ابن قصي بن كلاب فهي من نسب شريف أيضا كانت امرأة غنية جدا حتى يصفون غناها يقولون كانت تجارتها تعدل كل تجارة خريش ما عندها من تجارة يزاري كل تجارة خريش فكانت الموعف ولا تستطيع أن تتاجر بأموالها فماذا تفعل تقسم أموالها وتوزع تعطي هذا جزء من أموالها يتاجر به تعطي هذا آخر يتاجر توزع أموالها حتى ما تجمع أموالها عند واحد قد يخونها ولا يأخذ أموالها وكانت تعطي بعضهم أجرة مقطوعة وكانت تعطي بعضهم بالنسبة ما ترضى حالك نسبة منها وعن لأنها ما كانت تستطيع أن تدقق لك حكم كونها امرأة ما تستطيع ان شوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل وكذا فكانت تخشى انه يغشوها ويخدعونها فكانت تبحث عن الامناء فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب له ايضا وسمعت عن شهرته بصدقه وعمالته فدعته وطلبت منه ان يأخذ جزء من تجارتها ويرهب به الى الشعب فالنبي صلى الله عليه وسلم وافض فاخذت تجارة وذهب مع ميسرة وكان عبداً عند خديدة فذهب معه إلى الشام للتجارة في الطريق ميسرة يرى أشياء عجيبة أولاً يرى الخلق والأدب هذا عبد والناس عادةً في العديد تعاملهم بخشوة والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف ومنتهى الأدب في تعامل مع هذا العبد فتحجب من أخلاقه فالمراء أكثر من ذلك رأوا أن وهو وهم سائرين ما في شمس عليهم غمامة فآش يطوبهم فأعجب لهذا الموضوع في طريقه أيضا في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه بحيرة لكن بحيرة في ذلك الوقت كان قد مات كان بحيرة قد مات وتولى راهب آخر مكانه فهذا الراهب شاف هذه القاطنه الصغيره ما كان فيها الا اللي يصارعن وميسر شاف هذه القاطنه الصغيره تتعجب منها لما نزلت النبي صلى تحت شجره فراى ان اغصان الشجره بدت تميل اغصان الشجره بدت تنزل الله عليه وسلم فذهب يكلم بيسره قال من هذا بدأ يسئل عنها قال هذا محمد ابن عبدالله بدأ يسئل عن نسبة عن أحواله كذا قال بعدين استغرب ما يسرى ايش هالأسئلة هذي في الهند قال يعني ما شر شؤالك قال أرأيت تلك الشجرة كأن النبي فأسنا نزل في شجرة بعيدة عن طريق القافلة او عن طريق القوافل قال والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي بشجرة ما, يج... ما يجلس حتى الى الانبياء فتحجب نيسر ذهبوا الى الشام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ظهر من خلقه في التعاون شيء اعجب واعجب خلقه في التعاون التجاري شماحت ولقفة مع الناس و... ورقت بالضعيف والفقير يصالحهم ويعطوهم فاقبل عليه الناس فكان فكان تجار قريش ماذا يقالون كان يبيع مضاعتهم يرجعون النبي صلى الله عليه على ذلك لما باع التجارة التي عنده اشترى مكانها تجارة اشترى بضائع فباع الذي عنده وهو بالمال اشترى بضائع ورجع بها الى مكة وباع الذي سرى في مكة من الشام باعه في مكة فربح مرتين بالاضافة الى اقمال الناس عليه فكان افضل ربح جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى امانته جاء بربح عظيم الى هديجه ما جاءنا احد بربح كما جاءه به النبي صلى الله عليه وسلم فايضا راينا كيف تعامل وهو فقير وراينا كيف تعامل وهو غني وراينا كيف تعامل مع الوجهاء وراينا كيف تعامل في الحظ والان كثير عمل في التجاره فكل ما يتعلق باحوال الناس واحوال المجتمع عاشخ النبي صلى الله عليه وسلم ففرحت خديجة به فرحا كبيرا وسرت له ثم جلست الى ميسرة فسئلة فسئلة عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها, دكر لها من احواله وذكر لها حال الغمامة وذكر لها كلام الراهب وذكر لها اخلاق فاعجبت للنبي صلى الله عليه وسلم اعجابا شبيب وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم انذاك 25 سنة وكانت خديجة في ذلك الوقت عمرها 40 سنة وكانت ارملة تزوجت النبي... قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين وفي كل المرتين كان يموت زوجها فكانت ارملة فمن شدة اعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تتزوجه وكانت قبله ترد الخطاب كان سادة مكة يخطبونها فتردهم لماذا؟ كانت هي زهده في الزواج ما كانت تريد الزواج وكان الناس يخطبونها لأنها كانت جميلة وكانت غنية وكانت شريفه حسيبه فتجمع لها كل شيء تجمع لها كل شيء فعندها كان الناس يرغبون فيها رغبه شديده وكانت هي التي تجذبهم لكنها لما راى صادم الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلت به فأرادت أن تتزوجهم فأرسلت خاطبة اسمها نفيسا فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد لماذا لا تتزوج لماذا لا تتزوج قال من قلة ذات اليوم تقير ما عندي سلم ما عندي أموال لو عندي ما تتزوجهم فقالت هل في المال. والجمال والحشب تتزوج واحدة ما عندها مال وخية جميلة وشريفة فقال من؟ قالت خديجة بنت خويلد قال ومن لي بخديجة خديجة ترد واحد كثني خديجة ترد أشراء فكة تردني أنا فقالت فقالت أنا لك بهام أنا أدبر الزواج تقبل؟ قال أنا عم فرتبت على الزواج وفعلاً تواعدوا على الصفة وفي اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمه حمجة معه أمه حمجة بن عبد المسلم رضي الله عنه وقيل ان من كان معه ايضا عمه ابو طالب وهذا الارجح وفي روايه ان ابو طالب هو الذي خطب صفه الزواج خطب خديجه صيله من ابيها وقيل من ابن عمها فابوها قويل وقيل ابن عمها ورقه ابن نوفل فروايتين في هذا على كل حال تمت الخطبة وكان مهرها رضي الله عنها أشرين بعيرا كان مهرها أشرين بعيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه وكذا دبروا لهذا المهر وتزوج خديجة فكان أشرف زواج وأعظم زواج اجتمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 25 سنة 25 سنة لم يتدوج عليها وهذا فيه رد على الذين يبعنون في كثرة زواجه صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه المسألة لتدوج وهو شاب لأكثر من الزواج وهو شاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على قديجة أحد إلا عن ما كان عمره عند ذات 50 سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا همه وزواجه بعد ذلك كان لدواعي إما لإظهار مكانة أحد من أصحابه كزواجه من أبي بكر من بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها أو زواجه من بنت عمر حقصة رضي الله عنها حتى يظهر مكانة أصحابه ويركع شأنهم أو لأسباب فيه فيها رعاية لأحد من أصحابها يعني من زوجات أصحابه الذين لهم يعني حاجة كأم سلمة كانت عجوز لذي يريد أن تزوج يزوج أحد كانت عجوز حتى أنها تطوعت بيومها لعائشة لكن لمكانك أبو سلمة ومكانك أم سلمة لما مات أبو سلمة تزوجها او تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء لقبولة من قبائل العرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنته حيي ابن أخطف وغيرها كانت أسباب كثيرة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء ولو كان هذا الأمر لا كان تزوج وهو شاب صلى الله عليه وسلم فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات ورجل قادمها الأولاد من أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم القاسم والقاسم كان أكبر أولاده يقال أنه مات وهو صغير من فندين لكن الرواية الأرجح أنه كذر حتى بلأ سن ركوب الخير سبع سنوارك ثم مات ثم مات كذلك رزق منها الله بعض الناس يخلطون. عبد الله له أرقاب يسمى الطاهر ويشم الطيب فبعض الناس يخرجون يقولون من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والطاهر والطيب الطاهر والطيب هما نفسهم عبد الله هذه من الحرار عبد الله وعبد الله أيضا مات وهو صغير مات وهو صغير القاسم مات قبل البعثة عبد الله مات بعد البعثة لكنه كان صغيرا والذكر الثالث كان من ماريا القبطية هذا فيما بعد في مبعد المدينة لما أهداها له المقوفس فرزق منها إبراهيم إبراهيم مات في الرضاعة وهو رضيع ما, ما كمل سنتين في الحديث الصحيح أن الناس صلى الله عليه وسلم يقول فإن له مرضع تكمل رضاعه في الجنة أولاء الأولاد أما البنات فرقية وزينب وأم كل ثوم رضي الله عنهن أجمعين كلهن وقاطم كبر وكلهم ادرك البعث وكلهم عالم ف هؤلاء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم البنات ايضا كلهن من ابنائي من بنات خديجه فكل اولاد وبنات صلى الله عليه وسلم من خديجه الا ابراهيم فهو من ماريه القبطيه بعد ما تزوج خديجه خديجه غنيه جدا تواصته بمالها احتاجت العائل فكان يتاجر كان يتاجر بأموال خديجه كان يتاجر بأموال خديجه الان انتهى حياه الفقر انتهى حياه الفقر على النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الفترة الرسول عليه الصقر الان عاش حياه الغنى فجرب كل احواله جرب الفقر في أشد احواله وجرب الغنى في احسن احواله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في تجاره خديجه دون ثغر ما كان يتاجر كان يضاربنا كان هو الذي يعطل لها الصدقات مع الكتاب لكن ما عادت يشعر بل في مكة صلى الله عليه وسلم شخص الله تخوها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دوادة من خديدة الى البعثة 15 سنة قبل البعثة من 25 كان عمره الى البعثة كما تعلمون 40 سنة في خلال هذه الفترة حدثت احداث بسيطة من اهم الاحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة تجديد بناء الكعبة ذلك ان الكعبة أصابها أمر طيل أصابها سيل والسيول تعرفون في مكة شديدة وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة تزعزعها ما نهرت ما نهدت لكن تخلخلت تجارتها تكات تسخف هذه هي رواية الرواية الأخرى أن امرأة كانت تجمرها كانت تبخرها فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة فاشتعلت الكعبة تتجعز على البناء تزعج. تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه هذه روايتين على كل حال كان واضح أن الكعبة كانت تشهد وكان لابد من تشديدها فاجتمع شادة مكة في دار النار على أنه لابد من تشديد بناء الكعبة الآن بدأوا يكترون كيف سيبنونهم لابد لها من حجارة لابد لها من أخشاب ثم هم لا يعرفون شنعة بناء الحجارة ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة بناء مكة أهل مكة بنائهم طين يعرفون البناء بالطين والكعبة ليست بناء طين بناء حجر بناءها إبراهيم وإشماعيل عليه السلام بناء الحجر كان معروف في الشام ليس معروف في مكة فما يعرفون كيف يبنونها ستحتاروا ماذا يفعلون ويعلمون ان بناء الحجر يحتاج الى اخشاب وما كان عندهم اخشاب اخشاب طويلة ما كان عندهم اخشاب طويلة فماذا يصنعون فتأتي الاخضار سبحان الله ان سفيرة تحطمت عند جدة ويسمونها جدة تحطمت عند جدة وصقطت منها البحر رمع على الشاطئ اخشاب طويلة فجئ بها الى مكة فقالوا هذا اول التيثير فانتشاع الاعشاب جاءت ثم بعد ايام يباع في مكه عامر القبي انت القبي يحسن بناء الحجاره يعرف كيف يا ابني بالحجاره هذا يصير اخر الان في واحد يعلمني كيف ابنيه فلان قالوا لنا اجمع تجمع الأموال واشترطوا على أنفسهم شروط قالوا هذا الكعبة بيت الله أشرف ديس أفضل مكان لا تبنى إلا بمال صاحر وعرّقوا المال الصاحر قالوا لا يبقل فيه ما مهر بغين أموال زنا لأن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم أموال بعجرة الزنا هذه فقالوا اي واحد امواله من هذا ما يشترك معنا ولا يدخل معنا في بناء البيت مال ظلم اي واحد من التجار معروف انه يغلم الناس ما يدخل معنا في بناء البيت ولا يدخل معنا مال ربا مع ان الربا عادي نتعامل فيه لكن يعرفون انه خبيث قبل أن يحرم الإسلام يعرفون أنه خبيح لكن يتعاملون فيه فاشكرقوا على أنفسهم ما يدخل في البيت مع الربا فبدأوا يجمعون الأموال و... والآن بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناء فلما أرادوا يهدموا الكعبة خاطوا كلهم خائف لماذا؟ شادت فريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهان لما فكر يهدم الكعبة ماذا حدث له شابوها بعينه الآن هم يهدموها بأنفسهم فكل واحد يقول الثاني انت أهدم. فكلهم رفض يهدم لأن هم عازمين لكن خالفين إلى عن قال الوليد ابن المغيرة أبو خالف قال انا فأخذ المعول وذهب وبدأ يعجمها ما بين الزكن اليماني والحجر العشور بدأ يضرب فبدأ حجارتها تستعقض وظل يضربها حتى تعد قال يلا جموا تعدوني قال لا نخليك الى قدد نشوف شي طرتي اذا ما طارتك شيء تعدنا اذا طارتك شيء رجعنا انحجار الركاني فعلاً ترسل الأمر ما اشتغلوا يوم كاملاً إلى ثاني يوم جاء الوريد بن يغيرة ومع أولاده عمّن المعاول فبدأوا يحجمونها عندها اطمأن الناس فبدأوا يحجمونها وهم يدعون يقولون اللهم لم نذر اللهم لم نذر اللهم لا نريد إلا خيراً أي فيه؟ الله لأننا ما نريد شر نهدمها عشان نعيد بلا ما نهدمها إهانة لها فهدموا الكعبة الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن تبناءها الآن يختلف كانت الكعبة مبنية وفيها حجر إحماعيل هذا القوش كان مبني أيضا جزء من بناء الكعبة وكان الكعبة لها بابان باب في المكان الذي نعرف الآن وباب في الجهة المقابلة وكان البابان في الأرض وكان البابان مكتوحان فكان الناس يبطلون داخل الكعبة يبطلون من باب ويخرجون من الباب الآخر هكذا وصف الكعبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة قال يا عائش لولا أن قومك حديث أحد بكفر لهدمت ولا ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولأدخلت فيها الحجر ولجعلت لها بابين يدخل النار من أحدهما ويخرجون من العقاب هذا وفق الكعبة الصحيح لما قريش أرادت ابني الكعبة وجمعوا الأموال كانت الأموال قليلة جدا ما تكفي لبناء ابني فقالوا نبني منها ما نستطيع كان ما من خيارين إما يأتي بأموال جديدة قد تكون خبيثة أو يبنوها ناقصة ففضلوا أن يبنوها ناقصة على أن يبنوها بأموال خبيثة في أموال لكن أموال ربا أو ظلم أو غيرها ما يريدونها الأموال الطاهرة كانت قليلة جدا ما تكثب بنا بيت الله عز وجل فقالوا نكثب بما نستطيع فبدأوا يزيلون الحجارة يضعونها على جمج وبدأوا يحمرون الأثاث حتى يعيدوا بناء الأثاث فظلوا يحمرون الأثاث حتى وصلوا إلى أحجار خضراء في أثاث التعامل كأسلمة الجمال أحجار خضراء مجدبة متشابتة حجر جر حجر فتعجبوا منهم فأراد واحد منهم أن يحرك هذا الوضع بقلع تحت الحجر فأراد أن يرفع هذا الحجر الأخضر فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل وسقط منه القلاع ورجع الحجر إلى مكانه فقال لا تحركوا ابنوا عليه فأزالوا الأثاث حتى ظهرت كل هذه الأحجار الخضراء وبدأوا يبنون هذه الأحجار الخضر وضعوا الأسات هو وهكذا بدأوا إلى أن وصلوا إلى حجر شاوية الحجر الأسود اللي منه سينطلق باقي الجنة فالآن كل واحد منهم يريد أن يضع الحجر الأسود والحجر الأسود هو أشبك الأحجار في الأرض عقيدتنا فيها أنه حجر لا يضر ولا يضر كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال بصوت عالي يسمع الناس قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فنحن نقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر يضر أو ينفع وليس لأننا نقدس على الحجر الأسود اعتقادا أنه فيه شيء من الألهية لا ولكن لا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لولا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله لا قبلنا حسن لا ينفعنا ولا يجرنا لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الأسود لأنه من احجار الجنة هذا الحجر ليس من الأرض هذا من الجنة والحجر الأسود قصته طويلة ذكرنا كيف أنه وتي به لإبراهيم عليه السلام لما كان أرسل إسماعيل يبحث عن حجر ليكون حجر زاوية حجر أساس رجع وجد الحجر عند أبي وفي رواية أنه كان أبيضاً ما كان أسوداً وثودته ذنوباً يألم نجاكم الله خيراً على حسن الاجتماع سبحانك الله عمّا وبحمدك أسهد أن لا إله إلا عندك أشكر ذركاً وأشيداً نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المألة ونأمل وصلت الاستماع ببقية أجزاء المجموعة ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته